ك مبارة كل يتدبر آياته وليتذكر أور الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ إِذْ عُرِضَ لَيْحِهِ الْعَشِيرُ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَرَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مشحا بالشوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا عنا كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسقرنا له الريح تجري بأمره رخا حيث أصاب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 إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنخب وعذاب أركض بردلك هذا مغتسل بارد وشراب